ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ذليلا ثم قبضناه إلينا قوضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا قل الشيخ أحمد شاكر رحم الله في مختصره من كلام الحفظ ابن كثير تفسير هذه الآية ومنها هنا من أول هذه الآية فما بعدها جملة من الآيات شرع تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضاده فقال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل قال ابن عباس ابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو شاء لجعله ساكنا أي دائما لا يزول وقوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أي لولا أن الشمس تطلو عليه لما عرف فإن الضد لا يعرف إلا بضده وقال قتاده دليلا يتلوه ويتبعه حتى يأتي عليه كله ثم قال ثم قوضناه إلينا قوضا يسيرا أي الظل وقيل الشمس يسيرا أي سهلا أو سريعا أو خفيا حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت صقف أو تحت شجرة وقد اظلت الشمس ما فوقه وهو الذي جعل لكم الليل لباس. أي يلبس الوجود ويغشيه كما قال والليل إذا يغشى، وقال والليل إذا يغشاه قال والنوم سبات، أي قطعا للحركة لراحة الابدان فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعايش فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات فاستراحت فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معا قال وجعل النهار نشورا أي تشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم كما قال تعالى من رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل كما ذكرنا انتقلت الصورة إلى ذكر بعض المظاهر الكونية وقد قدمنا بالأمس إن الآيات الشرعية حينما تذكر بالآيات الكونية فهناك فائدة معنوية أساسية وهي التذكير حيث المعنى التذكير بأن الله الخالق القادر على كل شيء وتليم قلوب المعاندين المكذبين لذلك هناك أيضا طريقة اللي هناك فوائد بلاغية طريقة التعبير عن هذه المظاهر فيها من البلاغة والبيان كسائر آيات القرآن وثم إن كل في كل صياق بتجد إن الآيات التي تتحدث عن آيات الكونية بتأتي بما يخدم ذلك الصياق فها هنا لما كان الكلام على الإيمان والكفر ومعاندة المعاندين جاء التركيز على الظل وضده والليل والنهار وارتقى من الظل وضده إلى الليل والنهار بمعنى ان الظل أخف من الليل في الظلمة ولكنه في النهاية في قدر من حجب ضوء الشمس عن بقعة من الأرض هو الظل عباره عن إيه؟ الظل اللي هو عكس الضوء الموجود من الشمس فبيبقى في بداية النهار من طلوع الفجر الى شروق الشمس الارض كلها ظل لان ما فيش شعاع مباشر من الشمس في ضوء منعكس من طبقات الجو العليا ولكن ما فيش قرص الشمس مش باين اول ما يبتدي قرص الشمس يبان وتبقى الاشعه مباشرة تبتدي تصطدم بالاشياء فلما تصطدم مثلا لو في اه اه لو وضعت عصا مثلا طولها متر تبصي تلاقي ورا منها مساحة من الأرض. مسافة من الارض ما جالهاش ضوء الشمس لان ضوء الشمس هو رايح للمنطقة دي استضم بالعصايا دي فما رحش اختلاق... الاول يبقى العصايا اللي طولها متر تلاقي ضلها لو انت في صحرا مثلا تلاقي ضلها طويل جدا لان الشمس قريبة من الافق فيبقى الظل طويل جدا وكلما الشمس ترتفع كل ما الضل ينقبض ينقبض لغاية وقت الظهيرة تلاقي ظل يسير جدا مش منعدم ما بينعدمش الظل غير عند خط الاستواء او عند تحديدا يعني المنطقة اللي بتبقى الشمس عمودية على الارض فيها ودي بتختلف من فصل الى اخر يبقى فضل الضل صغير جدا لكن عموما الظل بيبقى مال الارض كلها من الفجر للشروق وبعدين بعد كده يبقى باين ان في ظل وفي والظل له نهايه لان الشمس موجوده وشعاعها بيصطدم بالاشياء وكل شيء بيحجب ضوء الشمس عن مساحه معينه من الارض ومع ارتفاع الشمس بيبتدي الظل يتقلص ويقبض شيئا فشيئا الكلام ده يشوف الـ الـ الـ يعني هذا الوصف اللي احنا بنوصفه وصفته الآيات مع أنها لم تخرج عن حد البلاغة والكلام ده بيعد من أبواب العلم يقول لك الأسلوب العلمي تخلى بقى عن المحسنات وتكلم كلام علمي دقيق عشان يفهم فتقول أشعة الشمس والميل وكذا وكذا وبتصطدم و. فالبشر لما بيجوا يتكلموا على الحقائق العلمية بيقولوا عايزين لغة علمية واضحة وصريحة خالية من المحسنات مش قضيتنا دلوقتي المحسنات قضيتنا ان احنا ضقة التعبير ولكن الايات تكلمت على هذه المظاهر جمعت بين هذا وذاك حتى انك لا تشعر ابدا انك دخلت مثلا درس فيزياء ولا, ولا انك خرجت عن الجو القراني اصلا ما زالت الآيات فيها ماذا كنا جودة السبق الآيات كلها من أولها لأخيرها لا تكاد تشعر أنه قد حدث تغير في دقه ألفاظها ورقتها وايقاع جملها إلى غير ذلك مع أنها تهكي موضوع يعني جامد وحكايته تستدعي عند البشر نوع من اللغة اللي بيسموها اللغة العلمية يبقى اذا عندنا هنا الآيات عرضت الكلام ده في منتهى السهولة واليسر وده اللي بيسموه أحيانا السهل الممتنع يعني واحد يقول طب هو ما كل الناس عارفة الكلام ده طب خلاص يعني يشوف أي ظاهرة حاول توصفها كده بنفس الألفاظ بهذه السهولة واليسر ويبقى الكلام بيتكلم في العقائد تكلم في معاندة المعاندين وإرسال الرسل في أمر اليوم الآخر ويبقى في وسط الكلام ده دون أن تستوحش ولا تشعر حتى أنت لو سرحان مش هتحس أصلا حتى ان الموضوع اتغير الأمر الثاني التوظيف كما ذكرنا البلاغي أن القضية مش, مش حكاية ظاهرة فقط بل التأكيد على أن الله هو خالق الظل وخالق الضوء هو خالق الليل وخالق النهار وان الظل وان امتد في وقت من النهار الا انه يقبض متى ظهرت عليه الشمس وان الباطل وان امتد في وقت من الاوقات فمتى ظهرت شمس الحجه ازاله الله تبارك وتعالى بفضله وليس الامر في الظل والضوء وفقط بل هناك ما هو أبلغ من ذلك وهو الليل والنهار فالذي خلق هذا وذاك وخلق هذه المتضادات قادر على أن يحيي قلوب البعض وإحنا قلنا الآيات لما عرضت لأن وجود هؤلاء المجرمين ختمت بقوله تعالى وكافى بربك هاديا ونصيرا يبقى اذا لابد حيحصل هدايه للبعض وينتقل البعض من الظلمه إلى النور يبصر البعض بعد ما كان أهل الباطل عاملين عليه حجاب ومنعينه يسمع القرآن ومنعينه يتدبر فيه زي ما يمكن الأجسام المادية إنها تمنع, رؤية تمنع وصول ضوء الشمس إلى بعض الأماكن من اللفتات البلاغية اللطيفة هنا اتكرر جدا في القرآن ألم ترى ألم ترى وقلنا القرآن من اوله إلى آخره خطاب من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا الله ترك عليه يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم والخطاب لما يقول ألم ترى يعني نوع اللي يذكر بعدها محتاج تدبر وتأمل فغالبا بيبقى في حوادث من خلق الله تبارك وتعالى أو من تقديري لكن سعدت لأي الم ترى كيف فعل ربك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وسعدت لأي الم ترى إلى ربك كيف مد يبقى هنا كأن أحيانا لو الحدث هو اللي واخد الصدارة زي قصة أصحاب الفيل كان الصياق في تذكير قريش بنعمة الله عليهم لما منع منعهم من الفيل من جيش إبراها والفيل الذي معه فصدر الكلام على الحادث ولما كان الكلام هنا على الله تبارك وتعالى وعلى تنزيهه وتعظيمه عما يقوله الكافرون قال ألم تر إلى ربك كيف مد لو كانت على نفس السياق الأخرى كانت ستبقى إيه ألم تر كيف مد ربك الظل لا يبقى لو كذا كان يبقى كأن الظاهرة هي أو الحدث هو واخد الصدارة هنا الترتيب ده بيقول إن الصدارة هنا لأن ارتباط الآيات بالمعنى اللي قبل منها في بيان توحيد الله وتنزيهه فكان الأنسب أن يكون الصدارة إلى ذكر الله تبارك وتعالى أنا حتلاقي هنا الأمر بتكرر في القرآن كتير ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ يبقى الكلام الله تبارك وتعالى بيتكلم عن نفسه بضمير الغائب ألم ترى إلى ربك كيف مد من الذي مد هو الله مد الظل ولو شاء الله لجعله ساكنا ثم جعلنا بضمير المتكلم بالجمع للتعظيم وده عشان يبقى تضمين المعنيين يعني الأول هو إخبار عن الله تبارك وتعالى. أنه فعل كذا وكذا وبعدين ليتذكر السامع أن المتكلم هو الله فهو الذي يتكلم عن نفسه وذا حتى بيقع في كلام البشر تجد مثلا ان ممكن المتكلم لو أب مثلا ويريد أن يظهر الشفقة بأبنائه يقول لهم إن أباكم لم يدخر وسعا أنه يتكلم عن نفسه سعيد يذكر بابوته لهم يقول إن أباكم لم يدخر وسعا في تربيتكم وتنشئتكم وبعدين لما انتهى المعنى دوت وحيسترسل في الكلام يتكلم بعد كده عن نفس الضمير المتكلم ده شائع جدا في القرآن تلاقي ان الكلام بيبتدي للتذكير ان ربكم ألم ترى إلى ربك للتأكيد على هذا المعنى ثم ينتقل بعد ذلك الكلام بضمير المتكلم. قلنا ان الايات دي هنلاقي في في بعضها يعني الايات الكونية لن تخلو من تدبر وتأمل ستكون كلها شاهدة على بلاغة القرآن في الوصف وهو من احد اهم اغراض البلاغة ونشوف طريقة وصف القرآن وطريقة وصف الشعراء وغيرهم لما بيعجبوا بحاجة ونادر نلاقي شاعر أعجب بالظل وحيوصفي يقول في إيه وحتلاقي هنا كيف هذا الوصف البليغ حلق في بعضها إشارات علمية هل الآيات اللي معنا دي فيها إشارات علمية في الواقع بعضهم ومنهم الدكتور موريس بوكاي كل موريس بوكاي أحد أبرز الناس اللي أسلموا في القرن العشرين وهو جراح فرنسي شهير جدا ويعني سمع ما يردده المسلمون من أن القرآن سبق العلم في أمور فتتبعها تتبع هذه الأمور من أبرزها موضوع مراحل خلق الجنين وانتهى إلى أن نؤلف كتاب ألفه قبل أن يسلم سماء التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث أكد فيه حقيقتين ان القرآن الموجود الآن المصاحف الموجود الآن بين أيدي المسلمين وفق قواعد البحث التاريخي والطورافي هو الذي كان يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم بينما أكد في نفس الوقت ان التوراة والإنجيل التي بين أيدي اليهود والنصارى وفق قواعد البحث التاريخي والتوثيقي مرت بعدة مراحل من الكتابة والتعديل ذكر كثير منها موثقا بمن الذي فعله ومتى يعني كانت في بلاد الغرب في نفس الوقت تتبع الحقائق العلمية في القرآن وقال ان كل الاشارات العلمية في القرآن مطابقة تماما لما اكتشفه العلم الحديث بينما التوراة يعني كانت بين بين فبعد ما ورد فيها طبق العلم الحديث وبعضها خالف وكما ذكرنا مخالفة واحدة تثبت أنها قد حرفت وبدلت وإصابة واحدة وان كان القرآن كله حق تثبت أنه من عند الله لأن القوم مش بيقولوا انه كان أصل سماوي وحرف دوما بيقولوا كله كذب من اوله فمجرد وجود يعني حالة واحدة تنقض دعواهم بأنه كله كذب فالقع يعتبر هو نفسه أورد هذه الآية من أمثلة الحقائق العلميه التي في القرآن والكلام قد يكون فيه نظر ولكن هو محتمل إلى حد كبير بيقول القرآن قال جعل نسبة الحركة هنا إلى الظل قال ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله يبقى مين اللي بيمد الظل ومن اللي كان ممكن يسكن الظل والشمس ما هي إلا دليل عليه قال هذه الآية تدل أن القرآن يقول أن الظل ينشأ من حركة الأرض حول نفسها لا من حركة الشمس لأنك كان الاعتقاد السائد قديما أن الشمس هي اللي بتتحرك حوالين الأرض وبعدين اكتشفوا في علم الفلك أن الأمر غير كذا فقال لا ده هو القرآن قال الحقيقة دي ده كلام محتمل إلى حد كبير لما جعل الظل هو الذي يتحرك وهو الذي ممكن أن يسكن وجعل الشمس عليه دليلا فإذا هو فعلا لما تقول الأرض بتلف حول الشمس تلاقي النقطه اللي كانت الضل واقف عندها بتمشي لما كل ما تمشي كل ما يتغير وضع الظل نتيجة انها هي اللي بتتحرك وإن كان في اللغة الامر الأمر يحتمل إنك تقول طلعت الشمس مع إن الأرض هي اللي بتلف وفي كل لغات الدنيا تقريبا بيقولوا طلعت الشمس واشرقت الشمس مش في لغة العرب فقط لأن ده هو الظاهر البادي وإن كان حقيقة الأمر غير ذلك وعلى أين فلو قلنا أن القرآن عبر بالتعبير اللي كل الناس ممكن تعبر به من ان الشمس بتشرق وتغرب وجاء في موضن في موطن كأن ده الموطن اللي بيرشد إلى ان التعبير بأن الشمس بتشرق وتغرب تعبير في نوع من المجاز وان واقع الامر ان الارض هي اللي بتدور لان الظل هو اللي بيومد وهو اللي بيقبض وهو اللي بيتحرك في الواقع الكلام ده قاله الدكتور موريس بوكاي قبل ان يسلم وقاله في الكتاب اللي هو الطورة والانجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث وكل من تكلم في الاعجاز العلمي في القرآن عد هذه الاية منه واحنا ممكن كما ذكرنا أي آية فيها شبهه أنا ما ندركهاش في باب الإعجاز العلمي القرآن مش كتاب علم. مش كتاب علوم دنيوية القرآن كتاب هداية ضمن إشارات اللي شايف الإشارات دي إذا كان دي مش غير مسلم بها خلاص الآية ما ذل لها وظيفتها البلاغية والبيانية على النحو الذي ذكر عموما كمان في أمر آخر كل الآيات التي تتحدث عن الضوء ضوء ضو الشمس في الظل أو في غيره أو في الرؤية هي كانت أسهمت في تصحيح النظرية اللي كانت سائدة قبل الإسلام من إن العين هي التي تبصر بلا مساعدة كان طبعا في آيات أظهر وأوضح وقلنا قبل كده أن ابن الهيثم أخذ الأمر من آيات أظهر من الايه دي من قوله تعالى يكاد البرق يخطف أفصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام فقال إن الضوء الخارجي هو اللي يضيب وهو اللي يظلم وهذا التصويب ممكن تقول ده أمر كل الناس عرفه لا ما كانش معروف لغاية ما ابن الهيثم عمله كانت أوروبا وكل دول شايفين ان العين هي المسؤولة بنزلة 100% عن عملية الإبصار ولولا هذا التصويب لما يعني درست خصائص المرايا ولا العدسات ولا اخترع فيما بعد ذلك لا الكاميرا ولا التلفزيون ولا كل هذه العائلة المعتمدة على هذه النظرية وذي نظرية علمية وضعها المسلمون بنسبة مئة بالمئة ووضعوها تأثرا بالقرآن أو القرآن هو الذي صوابها لهم. فهذا بعد ما في هذه الآيات من مظاهر إعجاز لغوية وبيانية وعلمية نكتفي هذا القول سبحانك اللهم وبحمدك إن